على موقع دي جي دوت كوم. <تصفيق> I'm uh -huh. وإزاي هي قلبي بتقول لسه حبيبك ده مجاش على باله نسمع صوته بلاش كان حتى يبعت ما يقولهاش ده رسالة منه كانت تكفيني لو مش